بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير